<تصفيق> يا جماعه ارميا ابو عز كان كل عام فما زاد العزا الخير وزاد عرتها حقتني Could I love ばかり سلام و دم کوم و تا خدلا هلا ضلع الله تری مشمت و